بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا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 فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا, فأنبتنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلِ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سَكْرَةُ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائقون وشهيد. لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل وَتَقُولُ وتقولها المن مزيد Radla się للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل wszystko, wierzę من skwykł الرحمن بالغيب sobie بقلب منير. Powiedziałam, że nie ma wiedzy, że nie ma wiedzy, że nie ma wiedzy,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 عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف وعيد